علامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلة الاشري اخوة الايمان هو مع الشريط السابع والستين بعد المائة الخامسة على واحد لكن نحن نستعليه بمسيطر انت حر لكن عن بينك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان اسمع ليس فيها ذكر المكان لا سلبا ولا إيجابا كلامك صحيح صح كلامك سليم اسحب كلامك إذا لا ما سحبت <تصفيق> ما سحبت <تصفيق> الآية <تصفيق> كلامي سليمة سليم بصدق سورة عبد الرحمن تحول الآيات لا لا لا لا, لا. <تصفيق> انا الشيخ <معلوم. شيخ> <شيخ> ادعى انه بعرف وجهتنا نظري ما اعرفها للاسف لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر تفقهوا قبل ان تسوّدوا الله أكبر. خليني أ... خليني أكمل نظّر. لا لا كمل. شفت لي الآية وين المكان سلباً أو إيجاباً. من يا لا, لا, لا خطأ. خطأ. أنا قلت له عدة آيات. قال ماشي أعطيني آية. له آيات. أنا قلت له عدة آيات ما قلت له آية أي وأنا بجيب لك آيات الله. أنا بجيب لك آيات. بدي لك كل بجيب لك آيات في إفبات المكان. وليس لله مكان راح يجب له آيات نعم. اسمع بس راح يجب لك آيات في إثبات المكان لله وليس لله, لله مكان, مكان. نعم. قل هو الله أحد الله اصطمت لم يلد ولم يولد ولم تكن له وقفه ولم أحد اه كملها لك <تصفيق> طيب, طيب. <تصفيق> طيب. إنا عطيناك الكوثر ما. كملها نشوف مش حاصلها هي جبت لك سورتين فيها عدة آيات في اثبات المكان وين وين المكان في <تصفيق> <تسفيق> ولا لا فيها كيف والله بدي اسمعوا يا جماعه اسمعوا الان نحن ما جزاك الله خير لا لا خليني جزاك الله خير ما اطاب طيب جزاك الله خير أنت في عندك جواب عن آه آه عن السؤال وهو السؤال نعم هل في الكتاب السنة ما يدل على عقيدتنا لا ليس هذا هو السؤال طبيعية ننتم بأن نغير ونبدل لا والله أنا ضخنية ونبدل. أنا هكذا ذكر أنتم تقولون بأن الله عز وجل موجود بدون مكان نعم بدون مكان نعم, بدون مكان. نعم. بدي آيه تثبت أن الله عز وجل ليس في مكان نعم. هذا أولا بالمفهوم طبعاً أرجوك أرجوك نعم. قلت هذا أولاً. هذا أولا لما بيقول إنسان أولا شو معناها ثانيا فقط. ثانيا من ريد كلمه كلمة المكان إن شئتم شرحتم وإن شئتم شرحنا نحن المهم نعم. الآن نريد آية كان في المكان عن الله عز وجل اي وحده ومجمعت صاحبك وابا انا, أنا قنوة قنوا تفضل اي وحده هاي بتدل ان الله عن الله حد عن مكان ما موجود بلا مكان قوله تعالى ليس كمثله شيء اذ ان كل مخلوق في هذا الكون مفتقر في وجوده الى مكان أم الله عز, و... الله عز وجل ليس كمثله شيء فهو في وجوده غير مفتقر الى مكان جميل جدا وهو بذلك يبين خلقه اي خالفه جميل جدا فالذي يعتقد بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السمع والبصر من صفات البشر أيضا وصف نفسه بأنه سميع بصير فهل نثبت هاتين الصفتين أمنا فيهما عن الله عز وجل أم نثبتهما وننزهه أن يشابه الحوادث والمخلوقات نثبتها وننزهه جميل جدا إذن هذا الدليل وحده لا يكفي لنفي المكان لا يكفي لنفي المكان علما, علماً لعلك تذكر معي قلت آنفا ملفت نظر أخينا هذا هل يعني يجيب آية لنفي المكان والآية ليست في ذاك الصدد فأنا جابهته أنا رح أجيب لك آيات في إثبات المكان وليس لله مكان <تصفيق> انتبهت لهذا الكلام ولما انتبهت <تصفيق> عليكم السلام أنا قلت آنفان للفت نظر الأخ أنه استجلال بالآية تحميل الآية ما لا تحمل لم تذكر المكان لا سلبا ولا ايجابا فمن ضاب نعم بس من ضاب لفت نظره. قلت له أنا راح جب لك آيات لإثبات المكان بها لاستدلال على المكان بها وليس لله مكان وليس لله مكان حتى ما يسبق لذهنكم أنه أنا أقول إن الله له مكان بس لنفت نظره انه ما بيجوز الجدال بمجرد تلاونه ايه هاي الايه فيها نفي المكان فما زالوا ما هل انا لما نفيت المكان اثبتت المكان بشورك ولا احد ان اعطينا الكوثر نحن موافقينك على تخطيط جميل لكن اردت الفت نظرك اردت الفت نظرك انه قلت ليس لله مكان اعطي بالك لأنه الشيء اللي نحن نفهمه مما نشر قديما من الخلافات بين الخلاف والسلاف وما ينشر الآن من من نشر مذهب الخلاف أنهم يفهمون من عقيدة السلف الذين يقولون إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها أنهم يثبتون لله مكانا يفهمون من هذا وهذا فهم خطأ بالمئة مليون ولذلك فأنا الآن أريد أن أقول أنه لا يجوز للمسلم أن يثبت شيئا أو أن ينفي شيئا عن الله عز وجل إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهذه كلمة لا خلاف فيها إن شاء الله جايك البيان جايك البيان هذا كلام علينا وعلى الله طيب الان نحن نقول كلمه المكان هل هي معناها وجودي ولا ذهني اذا ما فهمت السؤال جزاك الله خيرك المكان امر معنى ولا حسي أحسن هو ده أمر حسي فالآن إذا كان المكان وجودي نعم طيب فهل من مسلم يعتقد بأن الله عز وجل كان منذ الأزل في مكان حيث كان الله ولا شيء معه ما مسلم يعتقد ذلك ها؟ لا, لا. إذن هل أنتم تعتقدون بأن هناك مسلما عالما يعتقد بأن الله عز وجل في مكان طبعا لا فإذن ما هو الخلاف الآن بينكم وبين من يؤمن بكل ايات التي تثبت العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته كلها بآية في السماء بآية الرحمة عشستوها بالآيات كلها إلى آخرين ما فيها لأن كل معروفة ومتلوة الحمد لله ليلاً نهاراً بإذن بماذا تميزتم أنتم الآن في هذه اللحظة بعدما توضح لكم شيئاً أن المكان أمر وجودي أي خلق من العدم وأن الله عز وجل كان وليس هناك مكان ولا زمان كفيد إذن إذن فعلماء السلف كلهم الذين يؤمنون بآيات الصفات وأهديث الصفات ومنها العلي الأعلى لماذا تفهمون من هذه النصوص ومن أقوالهم أنهم جعلوا الله في مكان ف... <تصفيق> <تصفيق> اسمح لي اسمح لي فشردتم أنتم عنهم وقلتم ليس في مكان لماذا؟ أنا بدي نعم ممتاز كلامه والله هذا الكلام انا ممتاز جدا نحن كلام استلف دائما بيثبت إن بيقولهم انه الله عز وجل فوق المخلوقات وان الله عز وجل عالي او له صفه العلو فنحن نوافق مع هذا الأمر موافقه كلي لكن طبعا نحن بنحكي انه كلام استلف نحن انه الله عز فوق المخلوقات وعالي عن المخلوقات بالعلو الرتبه وليس العلو الحسي لا ليس العلو الرتبه فقط علو الحسي لا اسمح لي لانه قضية الحس اخي من هنا جاءكم الخطأ الحس إلو علاقة بالكون الحس له علاقة بالكون أي بالمكون وليس بالخالق للكون هذا كلام توحيد هذا كلام الموحيدين هذا موافق عليك بس اعتبالك انتبه لحالك ما أعطيتني الجواب عن شؤالي أعيده فأقول بماذا تميزتم عن علماء السلف الذين يؤمنون بأن الله عز وجل على العرش استوى مع اعتقادهم أنه ليس في مكان لأن الله كان قبل أن يخلق المكان وهو الآن كما كان قبل خلق المكان طيب بماذا تميزتم سيظهر الآن سيظهر الآن بعد قليل الفرق بين عقيدة السلف وبين عقيدة الخلف وأنتم هذه العقيدة يعني الذي أنتم فررتم منه آنفا نحن ما نقول الله في كل مكان هذا الذي فررتم منه نخشى ما نقول وقعتم نخشى أن تكونوا وقعتم فيما هو شر مما منه فررتم الآن بس أنت ما جوابك كيف؟ حكيت أنت بيش اتميزت عن السلف ليه ب... ب... ب... ما خلص كلامي أنا بقول الآن ألوه أكبر أنا بقول الآن ولذا نكمل كلامي. الآن أظن وضح لك أننا نحن لا نقول إن الله في مكان، صح؟ ممتاز هذا لمتفق عليه إن شاء الله. صح. طيب. لكن أنتم لا تقولون بما قال الله أن الله في السماء وعلى العرش استوى وائل آخره. بل بذلك. ما أظن. بنقول احنا انه الله عز وجل. ما أظن اسمح لي لما بقول لك ما أظن كيف معي مش تسمع كلامي المعطل لكلامك وتمضي في كلامك بكون ما تفهمنا أنا بقول ما أظن انكم تقولون هكذا لانه هل استقيتم منه هذه الكلمات والذين هم سقوا هذا الساقي لكم هم يقولون إن القول بأن الله في السماء عقيد المشركين وأنت قلتها أنيفا. يا سيدي هذا رجيم بالغيب. اسمح لي يا حسن. لا أنا أنا بقولك أنت قلتها أنيفا نشوف رجيم بالغيب. الله يهديك ما قلت الكلمة في السماء. الله أكبر. أكبر. شدك ولا توحيد لأن هذه كلمة مشركين من قبل. رجيم بالغيب. يعني هو بحكي لل... اللي اللي اللي صفقوا. أنا هلأ. ينقل يعني... لك ما قلت في بداية الجلسة إذا تذكر. ما أشرى ما نسيته. مش انت اللي قلت يا اخي الله يهديك انه كلمة الجواب بان الله في السماء ليس جوابا لانه هي عقيدة مشركين وقلت لك يا اخي هل كل عقيده اعتقدها المشركون ضروري نحن نخالفهم قلت لا فاذا اذا قال المشركون ان الله في السماء نحن منخالفهم نكايا فيهم قد يقولون الله موجود الله موجود نقولنا نحن الله مو موجود كذابين، فإذن نسيتنا قلته، فأنا المحمل اللي خفت عليه كلامي خاص إني أنا قلت إنه اعتقاد إنه الله ذو جل في السماء يعني بمعنى إثبات المكان لله هذا هذا الكفار أقره والسؤال المجرد عنه لا يفيد بدنا ندقق نفهم شو المحمود شو المحمل؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت عم تحمل الآية. ما لا تتحمل لما ربنا بيقول أمنتم في السماء أنت بفهمك عم تفهم من الآية إثبات المكان إثبات المكان المخلوق وبناء على ذلك بتقول هاي عقيدة المشركين. وفي ناس فهموا هيك فرد أول بارك شايف شلون عم تبين أنا نظر في أمن المجتمع ما نكون بالشيء منصير بالشيء ها أخي سلامتكم إن من... شاء الله انت عم تقول بارك الله فيك <تصفيق> أن هذه الآية آمنتم من في السماء تثبت المكان الله وهو صرح فيه اي تماما ولو لعلها تكون فالتلسان مع لي فالله عز وجل لا يثبت لنفسه مكانا ولا ينفي عن نفسه مكانا عظيمة لا يثبت لنفسه مكانا ولا ينفي عن نفسه مكانا ولكن إن نفى فينفي شيئا لا يليق به كما قلت أنت أنف مشتذلا قوله تعالى ليس كمثله شيء لكن هذا لا ينفي ما أثبته في القرآن من أنه في السماء وكما قلت لكم آنفا جواب البيهق يقول في السماء فوق السماء فلله صفة الفوقي وصفة الاستعلاء على العرش كما يليق بجلاله وعظمته فإذا قال, المسلم فإذا قال المسلم الله في السماء فإما أن يفهم في السماء يعني السماء ظرف له هذا ظلال ونحن معك على ذلك كويس طيب يعني انه يفهمها بمعنى حس هذا ضلال بك. واما ان يفهم واما ان يفهم في السماء بمعنى على السماء وانه فوق المخلوقات كلها انت قلت مكانا لاحسا قلت لك يا اخي بارك الله فيك الحس له علاقه بالمخلوقات ونحن كلامنا في الخالق فالخالق فوق السماوات كلها فوق المخلوقات كلها فوقيه تليق به تبارك وتعالى نعم صحيح خيب هذا أنسى نقول أن نحن نعرف واسمعنا من بعض مشايخنا في دمشق وقرأناه في بعض كتب في لبعض الفرق أن الله عز وجل أسألكم الآن شو رأيكم بهذا الكلام الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمان ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه شو رأيكم في هذا الكلام لا متصل فيه ولا منتصل عنه لا بعدين يا أستاذ <تصفيق> أنا أستغلق بك يا سيد الكلام هذا إذا كان محمول منهم على نفي المكان كلهم هذا صح أما إذا كون اللعظ وجل فوق فنحن بنحمله على محمل الرتبة والعلو المعنوي فإذا كان قصدهم نفي المكان نحن معهم حته حتة عن الجواب إذا كان قصدهم نفي المكان نعم سمعت مني كلمة القصد كيف أنا بحكي كلمة قصد أنا أعمل لك أنا حتة نفي... أنا عم أقول لك حتى عن الجواب كيف؟ ومثالك سمعت مني كلمة القصد أو لا؟ لا طيب إذن لماذا حشرت كلمة القصد وأنا ما حشرت في كلامي هذه كلمة أنا أريد أن أجاوك كيف دابا ينجواب هلأ أنا أريد بدأ... هل أن أجاوك لازم أشوف كلمات جديدة الله يهديك يا أخي كل سؤال له جواب كل سؤال له جواب أنا عم أقول لك ماذا تقول في من يقول كلام صحيح هذا نعم هذا الكلام صحيح أنا أملفع صحيح شكرا. نعم طويل وما ورد الكتاب تتم لا أما... لا بس كلمة غطاها الله يهديك يعني إلا إذا قلت هذا الكلام صحيح وكان هذا الكلام غير صحيح عندنا ما منسألك شو حجتك طويل بالك الله يهديك الله يهديك الخير الله يهديك طويل بالك أجمعين ما منسألك شو الدليل سبحانه إذا كان هذا الكلام أنت بتقول صحيح وكان عندنا غير صحيح ما نسلق عن الدليل؟ إذا إيش ما أنت بدك تشرد؟ بدأ فصل مس مسألة صغيرة إنه بدأ فصل أمر يعني هذا هذا الكلام صحيح أخي فصل إذا احتجت للتفصيل؟ طيب ماشي أنا أقولك هذا الكلام صح؟ صح. يعني الله إذن لا داخل الكون ولا خارجه؟ بلا شك. الله أكبر. الله أكبر والله عم أليس هذا لا الآن وهذا ما عندك أحشر ما شئت من أذلة أليس هذا يساوي كلام المعطلة الذين يقولون ليس هناك شيء إلا المادة لا يساوي ليه؟ لا داخل عالم المخلوق ولا خارج العالم المخلوق ممتاز أنا بحكيك هذا الكلام لا يساوي كلام معطيل ليش أنه المعطل يعمل يا أخي مو سواء يساوي أو لا يساوي الآن شوف الله خرج عن الكلام السابق ما تقول في من يقول الله لا داخل عالم ولا خارجه صواق نعم صواق طيب فإذن إيش الفرق بين هذا الكلام وبين من يقول أنه لا شيء إلا المادة في فرق والفرق هو كالتالي ان الفرق ان المعطل ينفي وجود الله بالماء يعني بالمرة اما اللي يقول ان الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه فهو يثبت وجود الله ولكن ينزه عن ان يكون في مكان الله يهديك فهو ليس كماذه الشيء الله يهديك اي الفرق كلام واضح ولا لا؟ لا مش واضح ليه اعيده خليك السؤال معي نعم. متفقنا اعرف <تصفيق> ان المكان شيء وجودي نعم طيب انت الان عم تنفي وجود الله خارج المكان ما لا. الله الله يا خارج العالم مكان خارج العالم مش مكان يعني خارج العالم مش مكان برد. لا مش مكان الله يهديك طب شو خارج العالم <تصفيق> هاي مشكلتكم ما عرفتوا بين انا يعني انا حملت الإجابة حملت الإجابة عم احمد ممكن يكون إحنا ممكن يكون كل هدفنا واحد نتفق لكن جوز يكون في مشاحف للصيغة أنا قصدي بأنه هذا يفارق المعطل ما بجواز مخنا يا سيدي تحملني وأنا ذي ابنه أنا قصدي إنه يفارقه إنه هذا بحاجة يعني جوز في نفسه المكان فهذا اللي قال هالكلام بيعتبر إنه جوا العالم مكان وبرر العالم مكان فقال الله لا جوا ولا برة هذا هذا يدل أنك رجل متناقض في ذات نفسك كلا كذا كلا، كيف. كلا، الذي يقول بأن المكان أمر وجودي، الذي قال آنفا معنى بأن المكان شيء وجودي ليس بهنيا، صح؟ نعم. مش أنت قلت؟ صح. هاي. الآن غير أنا المكان. أنا متعلم ها يعني هاي فكرنا نحطه. جزاك الله خير على كل حال في فرق بينك وبين غيرك. ونرجو ان ربنا يهدينا جميعا الله يثبيك الخير والله يعني بارك الله فيك الله هذا المكان عند جميع العقلاء لا يمكن نتصور الا انه شيء وجودي صح نعم هذا الكلام والمكان شيء ذهني يعني عدمي ذهني هاي بس العدمي لسه ما استوعبته ان شاء الله كيف يعني آه... أنا طالب علم ورست على هذه فهمني فاهمني كذلك فاهمت هيك أنا استكثرت عليك لما قلت لي أنا ما بعتاد بكلام الناس ممشان هيك شيء ما بانتثى شيء مثل الحجر لولا أن الله عز وجل متع الإنسان بشيء من الأنات والصبر والعلم والصبر على الناس وهدايتهم وارشادهم إلى آخره يا أخي من متفقين نحن كان الله ولا شيء معه لا شيء معه عدم لوجود غيره هو عدمه لوجود. عدم لوجود طيب هذا العدم مكان لا لأن المكان وجودي تفق رجعت حليم عادتها الأزيمة أنا وأنت إيه, إيه إيه لا ما حكيت مظبوط عمل لك أنا وأنت إرجعنا إلى المكان فالمكان شيء وجودي ومن سواه شيء عدمي أو ذهني اوكي اتفقنا طيب ممتاز بس في في نقطه محلي بس ما تكون نقطتين لا نقطة طيب تفضل النقطه واحد اللي هي انه اتفقنا لذلك لا يطلق لف مكان الا الشيء الوجودي اما الشيء العدمي نقول عدمي ومنسكت ما نقول ان مكان عدم يعني يوصف المكان بانه عدمي لا مزبوط يا اخي بس شو الفائدة منه والله بدي انا بدي اوصل انا نقطه انه بعضهم بيقول لا احنا إل عم نقول موجود في المكان العدمي نقول له لا مش صحيح الله موجود صح هذا وجوده موجود بلا مكان فما تقول مكان عدم تربط هاي بهالكذا بالله ما تزود والله يا سيدي احنا متعلم ان شاء الله الحكمة ضالة الله يبارك فيك هذا ظنكم ان شاء اذا غير المكان ليس مكانا صح طيب فهل يصح بعد هذا التوضيح اللي وضعه لك أن يقول القائل المسلم وهو يؤمن بالكتاب والسنه إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه هذا صح هذا كلام لا انا بدي اصطح وفكر براحة شديدة بارك الله فيك الله انا اشطر ان شاء الله شوف يا اخي عم افكر بدي افكر اشوف شوف امت مني عمل لك شوف يا اخي <تصفيق> مش عمل لك اهكي لا هذه النقطة ضل فيها فرق فرق كبيرة شو السبب السبب انهم خلق خلطوا بين المكان الوجودي وبين المكان العدمي ولا نسميه مكاناً خلطوا بين الـ اثناء ممتاز هذا الخلط هو الذي أضل كثيراً من الفرق ولا بأس أن أقص عليكم هذه القصة الله يزيق الخير الله إن شاء الله ليك يا خوال الثلاث إن شاء الله هاي منا كله من أبو ليلى راحت ها؟ راحت من منه إذا منقلك عسلك الله، جمعنا الشيخ، جمع. اللي عازم أبو ليلى قال له على الخير كيف في موسم من مواسم الحج وفي أيام من أيام منه. كنا هناك والحمد لله جالسين في امسيه مباركه وبعض الحجاج ملتفين جالسين معنا نتكلم فيما كان ربنا لنا من الكلام العلمي مربنا شيخ ازهري سمع حديث ديني فجلس لا شك ان كل عالم لما يخوض في بحث ما ويجلس اليه عالم اخر بيفهم انه اتجاهه مثلا سلفي خلفي حنفي شافعي سني شيعي الى اخره نعم آه. الرجل شم في زعمه هو من طريقة البحث انه انا طريقتي على منهج السلف الصالح واستلزم من ذلك كما هو رأي كثير من جماهير الطلاب العلم والمشايخ، استلزم من هذا الاسلوب في الكلام انه انا رجل وهابي واضح والوهابي هذين النجديين متهمون في عقيدتهم في مذهبهم في في إلى آخره وهذه بلا شك يعني تهم ليس لها أصل وإن حنابي ومتمسكين بمذهب الإمام أحمد سواء في الأصول أي العقيدة أو الفروع المهم أنتم مع شر الله يزكي الخير كيف قال الرجل أعد كلمة قلب قال الرجل أنتم يعني فيكم خير وبركة لكنكم مجسمة مشبها. قلت له كيف قال لأنكم تجعلون الله عز وجل بل تقولون إن الله عز وجل على العرش السوا قلت له يا شيخ نحن هذا كلامنا هذا كلام رب العالمين قال صح لكن أقصد أنكم تجعلون الله بإيمانكم بهذه الآية على ظاهرها هون الشاهد في مكان قلت له يا أخي نحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تعطيل بدون تشبيه ولا تعطيل والآن نحن نثبت لك بلسانك وعلمك أننا لا, لا نقول بأن الله في مكان حينما نقول الرحمن عاش السواه أو إليه صعد الكلمة الطائرة قال كيف سألت السؤال السابق وما يلحقه قلت له المكان هل هو شيء وجودي أم عدمي قال لا وجودي قلت له حسن هذا الموجود محدود ولا مطلق الكون محدود ولا مطلق قال لا محدود قوي نسأل سؤال ويعطي جواب ما في خلافه قلت حسنا الان فوقنا ايشي قال سماء الدنيا الاولى قلت والثانية والثالثة قال نعم والسابعة قال نعم قلت فوق السابعة ايشي قال العرش انا ظننت وانتهينا من المخلوقات هيك ظننت لكن جاءني بالتعبير العربي بباقعه وبالتعبير السوري بمفخوته <تصفيق> <تصفيق> لماذا لماذا قلت له ايش في فوق العرش انا شو ظننت وارح يقول الرحمات استوى فاجأني بالمفخوته شو قال لي فوق العرش الكروبيون قلت له ايش كروبيون ايش كروبيون قال له ملائكه قلت في ايه تذكر أنه في ملائكه اسم كروبيون أولا وأنه فوق العرش قال لا قلت له في حديث عن الرسول عليه السلام قال لا قلت إذا من أين جئت بهذا وهذا أمر غيبي أن تقول فوق العرش في ملائكه وهؤلاء الملائكة اسم كروبيون من أين جئت بهذا قال الألماء للأزهر هيك لقنونة قلت سبحان الله أنا أعلم أعلم أنا ما الأزهر بأنهم يقولون العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث متواتر مش حديث صحيح بعد لازم يكون إيش حديث متواتر كيف أنتم أخذتوا العقيدة أي ما في ولا حديث يعني صحيح غير متواتر واحدة كنا هب أن فوق العرش مدايق كروبيون لأن نحن ونقول لأخوانا دائما أسلوبنا كما رأيتم هل ما بيجي معك تامعه لأن الإنسان يكون واسع في الأغذة العظة طيب ها أنت تعتقد أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون وفوق الملائكة إيش في قال لا شيء قلت سبحان الله ألا فيك الآن أن تشهد بلسانك على نفسك ان السلفيين اللي يسمونهم الوهابيين اذا قالوا الله فوق العرش ما جعلوه في مكان لانه باعترافك ان المكان انتهى عندنا بالعرش وعندك انت بالكروبيين ففوق الكروبيين ما في مكان فاذا الله نحن الذين نؤمن بانه فوق المخلوقات كلها نعتقد أنه ليس في مكان إذن بهذه المفاهيم الصحيحة التي تتجاوب مع آيات الصفات وتنزيه رب العالمين عن مشابهته للحوادث نؤمن بأن الله عز وجل مستوين على العرش سواء يليق بجلاله وعظمته فالله إذن ما إيمان بكل هذه الصفات ليس في مكان على هذا نعود الآن لسؤال النبوي أين الله أنتم لقنتم بأن هذه رواية ضعيفة وأنها مخالفة للرواية الصحيحة شوفوا يا إخواننا المسلمين هذا الكلام لا يوجد عالم في الدنيا سبق من لقنكم هذا التلقين لا يوجد في بالدنيا اسمح لي باللي بيقول في النقول يا اخي النقول ما تتوذر انت تفهمها الله يرضى عليك انت ما تستطيع ان تضع هذه الروايات وتميز الراجح منها من المرجوح بل ولا الذي يقول بانه رواية من ربك واتشهدين هذه ارجح من هذه لا لا يستطيع ولا هو أهل للبحث في هذا الموضوع لكن الآن هذه النقطة بالذات تفتح لنا سؤالا مهما جدا وأنا أرفت نظركم إلى أي في القران الكريم وأرجو إنه ما تظنوا إنه أي والله ما العلاقة بالموضوع إلى علاقة كل كل العلاقة ربنا يقول فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون. فالآن قسم رب العالمين أم الى لقسمين علماء وغير علماء وأوجب على كل من الفريقين ما لا يجب عن الآخر أوجب على جمهور من الناس أن يسألوا القلة من الناس وهم العلماء فاسألوها لذكر إن كنتم لا تعلمون الآن أنتم بلا شك أفقتم على كنتم في علم الحديث كثيرة وكثيرة جدا منها ما يعرف بالصحة مثلا صاحب بخار مسلم ابن خزيمة ابن حبان الحاكم إلى آخره هؤلاء عمّة المسلمين لا يستطيعون أن يضربوا عنها صفحا بل لابد لهم من أن يعتمدوا عليها والاعتماد عليها يكون على أسلوب من أسلوبين وعلى طريق من طريقتين الطريق الأولى رواع البخاري خلاص بالنسبة لعامة الناس هذا حديث صحيح رواع مسلم هذا حديث صحيح وهذا لعامة الناس للقسم الذي ليس من أهل العلم القسم الثاني وهم الأقل خاصة في هذا الزمان قد يأخذ على البخاري أو على الإمام مسلم خطأا سواء في لفظة من حديث صحيح أو الحديث كله قد يراه ضعيفا وعند الإمام بخاري مسلم صحيح لكن هذا لمن عامة الناس خاصة الناس وهم أهلاهم جيد الآن أنتم الآن تحشرون أنفسكم في عامة الناس ولا في خاصة الناس بيعمل. بارك الله فإذا رأيت حديثا كحديث الجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة رأيت مثل هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم رأيت العلماء المتقدمين والمتأخرين يصرحون بتصحيح هذا الحديث وبعضهم يتابع مسلم في تصحيح هذا الحديث أضرب لك يعني مثالين اثنين فقط مسلم اخرج هذا الحديث في صحيحه فاذا هو عنده صحيح طيب الامام البيهقي يقول هذا الحديث اسناده صحيح والامثله كثيره بس قلت لك بس مثالين طيب من الذي الآن يستطيع أن يعلو على مسلم وعلى البيهقي وما بينهما من علماء آخرين أسماؤهم موجودة في الكتب المطولة ومن جاء بعدهم كالحافظ ابن حجر الذي يصحي هذا الحديث من الذي بعد تتصور أنت يا معشر المسلمين من القسم الثاني من الذي يستطيع أن يأتي ويخطي هؤلاء ويقول أخطأتم هذا الحديث خطأ ليس في الحديث الصحيح أين الله وإنما في من ربك أتشهدين إلى آخره قولوا الآن الشيء في أنفسكم كيف تعاليون مثل هذه قضية زيد من الناس في هذا العصر يقول هذا الحديث صحيح وبكر من الناس يقول لا هذا الحديث خطأ ويقسم بالله بأن رسول ما قال هذا كلام شو رايكم بعض العلماء اللي تتابعوا وتابع بعض بعضا على التصريب بصحه هذا الحديث هؤلاء على خطا وهذا الانسان الان الذي هو وليد اليوم في هذا العلم وليد اليوم في هذا العلم يتطاول على هؤلاء الجماهير من علماء ممن ممن يؤمن بعلمهم وسلوك سبيلهم وممن يخالفهم هو يخالفهم جميعاً ماذا رأيات؟ هذا المنهج سليم يكون؟ نشوف دعوة الرجل نشوف دعوات ما تستطيع أستاذ تفهم دعواء الله يرضى عليك لا تستطيع أنت أنت من عامة الناس لا تنسى حالك من عرف نفسه فقد عرف ربه ما تستطيع الآن أنا أقول لك هل تستطيع أن تدرس سند؟ مسلم ومالك وأحمد وأبو داود الآخري الذين روه هذا الحديث وجماهيرهم سلموا به وأفراد منهم صرحوا بصحته هل تستطيع أنت أن تتناول كل راوي من هؤلاء من الصحابي وأنت ناجل وتعرفهم بثقة ولا بجرح تستطيع أنا بدي أن أجاوه مقدرتي طبعا على مقدار مع مقدرتي بسيطه رقم بس 2.0 يا سيدي اللي هي يعني وقعت نفس الشيء ما تضعف حديث في مسلم الله يهديك هذه هذه الله يهديك انا انا أنا ما ضعفت انا في مسلم انا به أنا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا أن يأتينا برجل من غير عصر حاضر ومن الذين انحرفوا عن العقيد الصحيحة السلفية التي فهمناها لكم آنفا واحد من المتقدمين سواء من الذين لا يؤولون أو الذين يؤولون كالبيهقي تعرف أن البيهقي يؤول بعض لآيات ولا لا هذا المؤول يصرح بأن هذا الحديث اشناده صحيح فأنت لا لا بد النفسه تتورط معي انه انا ضعت حديث في صحيح مسلم نعم لكن انا ما ضعت حديثا تتابع العلماء من يوم صحيح مسلم لما قبل اليوم قبل زمن الفتنه والاكتلاب الاراء الجديده يختلف الامر تماما, تماما انا عندي استدعاء جب لك 10 من العلماء قديما وحديثا ومنهم الامام النووي وغيره انه هذا الحديث صحيح كيف يدخل في عقلك أنت وأنت الشاب المتجرد كما يبدو لي عن الهوى كيف يدخل في عقلك أن يكون هؤلاء العلماء كلهم ومنهم نحن نتعلم علم الحديث أن يكون هؤلاء كلهم أخطأوا في تصريح هذا الحديث ثم يأتي الإنسان يقول هذا الحديث ما قاله رسول الله لماذا؟ لأنه خالف هوا في نفسه لأنه يفهم من أين الله يعني وإي مكانه هذا الفهم خطأ وما بني على خطأ فهو خطأ فقد بينا لك آنفا أن الله ليس في مكان لكن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. إذن الأمر اختلاف لفظي يعني بناء على ذلك بناء على الكلام هذا. اللي يكون الاختلاف لفظي ليش؟ لأنه الرجل. عفوا عفوا لا لا تبني لا نفهم شو بتقصد اختلاف لفظي وفي هو. أي لفظ؟ آه مبدئي بين. في أي لفظ؟ ممتاز. آه. خلاف لفظي يعني معناه في أي شيء ما يقولك الله يديك حدد الزعوة حدد الزعوة بعدين بيجي في بي إنه الحديث مضطرب أو مش مضطرب يعني من ناحية إذا أردمنا بنقطة ممكن إحف لا عنده حتى أنا عن جوابي أنا بدعي دارت جواب كيف دعي براتب لك جواب دارت بجواب وشيء إحنا مشان ما دخلني دخي دارت لكن هوش حاد عن السؤال بدعي دارت جواب شو السؤال إذا أجيب عنه سألتني فأي لفظ وقع هذا الخديث يعني وحكيت لك اشتراف اشتراف اي لفظ انا من لك لا لا مو هذا السؤال السؤال الله يجيك كيف يستقيم في اقولكم ان العلماء علماء الحديث الذين لا يؤودون والذين يؤودون اتفقوا على صحة هذا الحديث اللهم كان نحكي كم ترك الاول والاخر كيف كم ترك الاول والاخر يا هاي شيخ ناصر أنت ضعف الحديث ما سبقك إليها أحد لا أسمعني شوية بس يا أباستاذ أنت لك حق أنك ترجع تقول تعيد كلام أنا رديت عليه إذا كان أنت عندك رد على كلام يرد عليه مش تعيد كلامك أنا قلت لك أنه أنا ضعافة حديث أو أكثر من حديث في صحيح مسلم معتمد على من سبقني اسمع اسمع أما هذا الحديث اللي بضعفه اليوم فهو يخالف كل الذين رووا الحديث والذين صرحوا بتصعيه سواء من المؤمنين بالحديث على ظاهره بدون تأوين أو الذين يؤولون فأنت لسه بترجع بتقول أنت أنا لما بضعف شيء لسلف سلف في ذلك أما هو ما جاء الى الحديث ودرس دراسة علميه حديثيه أولاً وثانيا خالف كل العلماء الذين تكلموا في هذا الحديث سواء تكلموا عليه من حيث اسناده او تكلموا عليه من حيث دلالته في العقيده او من حيث دلالته الفقهيه تعرف انه في الحديث دلاله فقهيه تستحضر ذلك ولا لا طيب فاين هؤلاء العلماء كلهم تتابعوا على تصحيح هذا الحديث كيف تقول انت ضعفه طب ممتاز طب نعرف شو في الص حديث للمسلم ضعف تمين ثلثه يعني مورينا يعني عطينا شيء حس الله يهديك هذا خروش عن موضوع لا بس عشان نفت النقطة دي نقدمه على شدة ذل لي يا أخي بس إذا خطأ في البحث أنا همتجبل الفرق بين هذا وهذا هو برجع هاي مجادلة اسمه أنت انتهي من هذا الموضوع أنت كذيره ولا هذا ما بينتهي معنى البحث ولا وش سنين طويلة انا سأجيب لك حديث بقول لك انه حديث في لا بحث لك ياه لكن هذا موضوعنا الان نعم اذا لماذا هذا الخروج بارك الله فيك في فرق بين حديث انا ضعفت واني ازلت الحديثية اللي ما خرجت عنها كما يفعل مثلا بعض المعاصرين يوم ولا بد سمعتم بمشكلة الغزالي غزالي العصر الحاضر ما. بيجي بين قود الأحاديث بعقله برأيه ما بيستعمل القواعد العلمية التي وضعها العلماء صحيح. هكذا نحن نقول بالنسبة لحديث الجارية أين الله أولا أن علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم تتابعوا على تسقيه هذا الحديث ثانيا الذي يضعفه ويضعفه برأيه بتوهرمه أنه خالف هذا الحديث الأحاديث الأخرى مع أنه هنا في مخالفات متعددة أولا أنت ترك موضوع الاضطراب وسأعود إليه أولا أن هذا الحديث لم ينكره أحد من علماء المشلمين ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الحديث الذي رواه الشيخان أو أحدهما وتلقته الأمة بالقبول فهو يقيني الثبوت. تعرف هذا؟ تعرف هذا في علم الحديث؟ ما تعرفه؟ ما تعرف؟ ما أسألك من الذي تعرفه؟ أسألك عن هذا؟ هذه لا. طيب. تعرف الأحاديث. الآن الآن هذه اسمعها وتعلمها فيما بعد. مش في الجدل هذه. الأحاديث التي في الصحيحين نعم. كويس هي قسمان قسم أكبر تلقث الأمة بالقبول أساند أحاد مثلا آما لك حديث اذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام هذا قام عليه مذهب الحنفية وإشنا الضعيف الحديث الذي يعرضه اذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل لركعتين وليتجوز فيه ما وآخره إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصف لقد جغول هذه حديث آهات لكن موجودة في الصحيحين والأمة تلقتها بالقبول شو معنى تلقتها بالقبول هذا مشروع في المصطلح تلقتها بالقبول كل من الذين يأخذون بها او لا يأخذون بها لحجه اخرى عندهم مثلا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاته الكتاب كل المسلمين اعترفوا بهذا الحديث لكن الاحناف لا يأخذون بظايره يتأولونه تاويلا حسب رأيهم ولسنا ايضا في هذا الصدد لكن هذا الحديث مقطوع بان رسول قاله لماذا؟ لان الامه كلها تلقتها بالقبول لو كان فيه ضعف كان بيقوله دي ما بياخد فيه بيقولها هذا ضعيف واستراحنا منه لكن لا وجدوه صحيحا فإذا هذا الحديث مكتوب بثبوته هذا مقرر في علم المصطلح أن أي حديث جاء في الصحيحين باعتبار أنه الصحيحين تلقيا بالقبول من الأمة فالأحاديث التي لم يسوق أن انتقده أحد من العلماء كدار قطني وغيره هذه تفيد القطى أما التي انتقدت فبين بينك ما هو شأن في الخلاف أحاديث أخرى تصحيحة وتضعيفة هذا الحديث حديث جاري هو من هذا القبيل تدقته الأمة بالقبول من يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه السؤال وأجابته بذلك الجواب إذا هذا الزمان لا أحد من علماء المسلمين إلا ويعترف بتصحيح هذا الحديث منهم من يصره كما قلت لك آنفا عن الباقي وابن حجر عسقلاني ومنهم من يعامله معاملة الصحيح لأنك بيجي بيشرحه الشافعي مثلا يسدل يستدلون بالحديث أن كلام المتكلم في الصلاة جهدا أو سهوا بالصلاة صحيحة هذا معناه أنهم استذلوا بحديث يعتقدون بصيحته إلى آخره فالآن الذي ضعف هذا الحديث ما ضعفه على أسلوب علم الحديث وإلا كان من السهل جدا الرد عليه لأن كل رجال ثقات وحفاظ وأثبات ووائل أغنيك ثانيا رده بهواه لأنه توهم أنه يعارض انظر الآن أنه لا معارضة أنت تعرف أن التعارض هو التدافع يعني واحد يخالف الثاني أما إذا جاء حديث في زيادة على حديث آخر فهذا لا يسمى تعارضا وإنما هو تجري قاعدة زيادة ثقة مقبولة ولا مردودة آه فالآن آه أنت يا آنفا ذكرت روايتين عرضت بهما رواية صحيحه رواية مسلم وهي من ربك أتشهدين أنا أسألك الآن أي روايتين الصحيحة هل قال الرسول لها من ربك ولا قال لا أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن رسول الله الآن على حسب رأيك في تعارض بين روايتين بين من ربك وأتشهدين نعم. ولا فيش تعارض ما في تعارض ممكن الجمع بينهم أو ترجيح واحدة منهم لا لو بتقول ترجيح ما صار في تعارض الله يهديه لما بتقول في ترجيح معناه صار في تعارض ترجيح لا يكون له فدان شو انت او شو شيخك اللي متأثر بتوجيهه في الموضوع شو جوابه هو جوابنا ان قلت يعني ما في تعارض ونحن منقول ما في تعارض بين الروايتين ورواية مسلم هذي اصح من دون الروايتين يكفيكم يا جماعة يا قسم الثاني من الأم المسلمين يكفيكم أن تعرفوا أنه دون الحديثين من ربك أتشهدين ما جاءوا في أحد الصحيحين المشهورين ما يكفيكم تعرفوا أنه دون من حيث الصحة مرجوها والراجع ورواية الإمام مسلم يكفيكم هذا أما أن نريد نحن حاب يعني نعم يرات تزيد نغير اللوجوهات حتى نستفيد. بارك الله فيك أنا في هذا الصدد وبيقولوا لا توصي حريص. الآن في عندنا ثلاث روايات م -م. رواية مسلم م -م. ورواية ابن حبان م -م. نعم ورواية علماء آخرين لعله أحمد والبيهقي ووائل آخره هذون ثلاث روايات بارك الله فيك ما فيها تعارض أبدا. يمكن أن يكون الرسول عليه السلام سأل من ربه نحن الآن بلا تشويه نحن الآن أول ما نبدأ لتوجيه المسلم إلى العقيد الصحيحة نقول له هذا الله الذي تعبده هذا الله الذي تعبده أين هو إذن أنا سألت ألين في أل واحد لأن الشخص الأمامي عارم ومسلم يصلي ويصوم تحجيه لكن أعرف أن جماهير الناس ضايعين عن عقيدة السلف الصالح وعن جواب الجارية التي شهدها الرسول بالإيمان أسمع الجواب كما قلنا أنا فأنا الله موجود في كل مكان الله موجود في كل وجود اتق الله الله نحن أحيانا نحن البشر هل نحاول أن نتطهر لأننا لسنا مطهرين كالملائكة لو أمكننا ما دخلنا في بعض الأماكن وهي المراحيض مثلا فأنت بتقول عن ربك الذي تعبده تعبده في كل مكان يعني في المراحيض في الكهاريس في المجاري في الباراد إلى آخره حاشا لله حاشا لله, حاشا لله نعم بعلمي ما, ما هذا موضع خلاف الشاهد فأنا بقول هذا الله الذي تعبده أين هو فإذن يمكن الجماعة أن الرسول عليه السلام سألها مربك؟ قالت الله. طيب أتشهدين أنه لا إله إلا هو؟ شاهد ما في تعارض بين الجوائتين. لأنه لأنه المشركين قال تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض هم يقولون الله. إذا هم يؤمنون بأن لهذا الخالق لهذا مخلوق أو هذه مخلوقات خالقا ولكنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون إذن هذه الجارية بعد أن سلها من ربك قالت الله أتشهدين أن لا إله إلا الله لأنه لا يكفي أن يؤمن الإنسان بأن الله خالق هذا الكون وأنا أقول هذا وأقول هذا بأنه من الطامات في العصر الحاضر التثليف الذي زعم صاحبكم فأنكر توحيد الألوهية وتوحيد الصفات وآمن فقط بتوحيد ربوبية وتأول الآيات بغير تأويل العلماء التفسير كلهم آل, آل الكفار لما بيقولوا جواب عن السؤال دولا إن سألتهم من خلق السماع السؤال لا يكون الله كانوا يقولون يكذبون يقولون خلاف عقيدتهم بشأن إيش هذا التأويل كلها شان وصول الهدف واضه أمامه فهو يريد أن يزيل كل العثرات من أمامه في زعمه ومن الثابت في صحيح مسلم لعلكم تعلمون أن المرأة في زمن الياهرية وفي زمن أول البعث النبوي كانت تطوف حول الكعبة وهي عارية فضل عن الرجال وتقول هذه الطائفة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى منه فلا أحده ويقولون في تلبيتهم وهنا الشاهد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك هذا صريح الحديث يفسر الآيات تماما أنهم كانوا يعتقدون حقيقة أن خالق الشرك كلهم هو الله بدليل تملكه وما لا كذا فالشاهد في ظننا بكل المعلومات. نعم. الله حابين نستفيد يعني كل فرع نتفرده. بارك الله فيك الله خير فالشاهد أنه ما في تعارض بين ثلاث روايات ابدا سؤال ما ربك صحيح؟ سؤال أتشهدين أن لا إله إلا الله صحيح؟ وأين الله كمان صحيح؟ ما في تضارب. فاللج إذا عمليه الترجيح هذا عندما يضيق طريق التجميع ومن المقرر في كتاب شرح النخبه للحافظ بن حجر العسقلاني قال اذا جاء حديثان مقبولان متعارضان ووفق قبل كل شيء بينهما بوجه من وجوه التوفيق هذه الوجوه من الكثره بحيث ان الحافظ العراقي اوصلها الى اكثر من مئة وجه مئة وجه اذا ما امكن بهذا الوجه الثاني تالث رابع خامس عشر عشرين تسعة وتسعمائة وثيادة ايضا ما امكن الجمع لا حول ولا قوة الا بالله عقل عقل. حينئذن نعم تقييد الالله نعم المقصود فهو قال مرحلة الأولى التوفيق من وجه من وجوه التوفيق لأنه كتابه من كثب جدا فالحافظ العراقي أبلغه إلى أكثر وجه كما ذكرنا قال إن لم يمكن نزلنا إلى الترجيح الترجيح مثلا أن يعارض الحسن الصحيح فقدم الصحيح على الحسن أن يعارض الصحيح الأحد الحديث صحيح المشهور او المستغيل او ان يعارض هذا المتواتر هذا هو سبيل ايش الترجيح قال فان لم يمكن الترجيح اعتبر الناسخ من المنسوخ هذا المرتبة قال إذا لم يمكن